وذكر فَإِنَّ تنفع الْمُؤْمِنِينَ وَمَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إِلَّا ليعبدون مَا أُرِيدُ منهم من رزق وما أُرِيدُ உம்ரிரு ஐன் إِنَّ, يطعمون إن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 بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور فيه رقمنشور والبيت المعمور والسخف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لا واقع مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَمْدُدُهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ